تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبل صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُمُّ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهُمُّ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا